عن عمر, بن الخ... عن عمر رضي الله عنه عمر ايه اللي قوري ايضا نقشه الحديث الثاني حديث كالله بيه مروي وحل قوري عن عمر عمر ايه اللي قوري رضي الله عنه ايضا نقشه سيد حديث في هرب اللي قوري قال عمر بن الخطاب وخيري بينما وقت نحن النقو عند رسول الله رسول كإلهي أكتي سأنكسغن هاي صلى الله عليه وسلم نسقو ينكبضنا بأن محققا هاي وحاقسغنا بينما نحن جلوس عند رسول الله لكن نسقو المحقق هذا جلوس كمات تالله صح المسلم كحديث كأسر في سنة كمات تالله كمات تالله ووث ليه يا هاي المحقق نسقو وحاويان مطبوعة نحن جلوس وكتالله لكن نسقو وهو النصق الخطيجة بممان كمتاله صحيح المسلم كانوا كمتاله حديثنا وحديث صحيح المسلم بينما وقت نحن عند رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال مال محكم إذ وقت قاس ملاح علينا وحاكر كنا كذا شيء من Haytul kaiso shadidu wa ya bisiya bi barkiisa ay aragtahay wa a fu darat haytul kaiso shadidu sawadi sha'ri tinti samadowgisana ay adag tahay haytul kaiso la yura an lagu arkaynin aleeyi safari wa safar raakis o bor yadal iyo basasa mal lagu arkayo wala minna annaka qala u naga mid yaa ahadun qofna hal qaf oo naga mid una oo loo ah madga u ina ma hatta chalasaw la faristay ila nabii nabiga sallallahu alayhi wasallam hatta ba laba macna laga in laga O oo sidaan hadda u hatta la faristay nabiga sallallahu alayhi hatta la faristay deeme la faristay ila halal محيي الي قدموا المحرفنا غايهد معهن اله الا نادق لفرستاي جران منق فنقمد الى الرسول كلفريستاي او ماركا سان غران او غران الشار ان تدمات او صوبخي لهد تبديل غدي غايهو تاسوا صحما ما اي سان ماركا غايهها كدغي حتى ثلاثه ووحو لفرستاي الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم تاسوا معهم إيّا إنات صوت قدرتوك في إلكاله أطراض الله يعرفه جرامين من أنك حال النبوذي أحد من قف فدنا وصوت دوا هذا الننكي سوء سوء سو حتى جلس إلا الله فرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووحي غاية تهي سوء دوا أنشده وحي قولنا ما تنبيه أن الله فرس لما لا أصدريت من دارة تزماري كبتا لكن وحا قلطة إنه غاية غاية تعدم المحرفة حيالا ما النبي الله فرس ما تنبيه معرفة لأنت فاسند بمكني ورتيري ركبتيه لابد يسجل الى ركبتيه نبي جل وادي يسجل كو تيلي وا كاسور جاستي او لابد يسجل بو كوسو ادي نبي لابد يسجل وا وضع واسار ننتي كفي على على, على فخيده نبي جل لابد يسبودو نبي جل لابد يسبودو وقال حنيري يا محمد محمدو في البادوي اسكنج fii beddi asaguma digu dhowaato ciriso sallallahu alayhi wa sallam fi meelal kamaaya waxa ay ugu baddawaaqi jireen nabiga wasfigiisa ya nabi allah ya rasul allah allah subhanahu wa ta'ala maahan saab, min lau kudavab lakin iskarimwe taan, va iskarina inandatku karamhrabasid nidhermi yuhas jivit ayu arkan Wana malak ee eh, hata chalasa ilahu hata chalasa ilahu lafa risuse oda vada ila nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fesnada vatire ninki rubbeteyi lebedi sejilib, ila rubbeteyi ninki ala alo. على فخيديه نبي قال لبدي سببوضو وقال وثنيريان محمد أخبرني إيغوران عن الإسلام إسلام لماذا إيغوران حال إذا إسلام ممو دير الإسلام يشهد فقال رسول الله رسول الله وقال رسول الله عليه وسلم الإسلام إسلام ممو أن تشهد إناد قرتدوي ألا إله مثل آبدا حق حق صنعين الله الله ما هنه وأن محمدا نبي محمدنا رسول الله إرجاجي الله صواتينا إنو يهي أضغطي وتقيم الصلاة صلاة وإنة أكتب وتؤتي الزكاة زكادة وإنة بحديد وتصوم رمضان رمضان كينا وإنة سنتب وتحج البيت بيت كاللنا وإنة أكتب وإنة أكتب وإنة inista dabta hadaa awdo ilay bidke sabiilan wada ahan qala ra Turkii wuxuu ridii sadaqada ruumat sheektay islaamnimu wasaas abu sheektay faa'iifna walayaabna yiraahdeen saxaabada umarale lehu ninkan la yaamo yeesaaruhu xaalahu weydiinayaan la yaabo oo hadd weydiintu waxay keenayde mas'alada uu weydiinayo inuu wa la ga fahma inuu saansagu garay wuu isaddiqo haal urumaynaay urumayntana wax laga fahma qof awl yiqin illa sheege marka tiqiin qofku marku sheego aad ii kartaa rumad ka sheego laakin hadaba wax aqoon in laga run sheegin karo marka wax ka ilaabu aad mar qaati kartaa maya max kale gare kirtin laga run sheegin karo marka dadan garee sababka wax aad مركا الله الشيخ وأخمتها حيث يمكنك أن يكون لديك أبتها مركا وحي لديه الله يعد حي لديه ويدينه سيدي قفاً كريم وعن أره رمينه سيدي قف أول إيقين وفهم بوين قال وغيري لكي فاقبرني إيقوراً عن أي الإيمان إيمانك إيمان إي شيخ مركا إسلام ما هو أقرطيه قال النبي وغيري أن تؤمن آآ أسؤال من آدم في الكواب ألي رهده السؤال نعاد في الجواب سؤال الشيء شوابت القصة هو دي حرنا الإيمان وإيمان شوابت الله دي قاية أن تؤمن وإنس ماذي بالله الله سافع النقواني معنا وملائكة ملائكة إلهي نوائنات رميسيد وكتبه إلهي كتبته سنوائنات رميسيد والرسول إلهي رسولشي سنوائنات رميسيد واليوم مارنك نوائنات رميسيد مارنك على أخير الضمبائية و تؤمن و اينا تحديد و قدرك خيري خيركي سا يو شر يشاركي خير و الله ريك يخير انه اللي هو ريه و قدري و اينا تحديد قال الرجل لك سدقتر رماتك شر فكرر شرتي سيداس ايمان ليراب عبو شرتي قال الرجل لك فاقبرني ايقورا عن الاحسان احسان ايقور قال النبي أنت عبد الله السؤال من عبد في الجوان السؤال يو احل كان اوكلا لسو عرنا الإحسان، إحسان، وحال ليرا أنت عبد الله، الله، إن أدوه عبد الدين كأنك تراه سيد عديقه أركيوك سيد عدوه أدوه، أدوه، أدوه، أدوه، أدوه عبد وإذا هذا إلهي مركز، كنت شرته مراقبات سميده إذا هذا قفل الصعودة إذا هينه الضالعان هي يرؤك، وين أتنغطه؟ وين أتنغطه؟ فإن لم تكن أطادنا هين تراه ألمت أركيا فإنه ألا يراكا سقاك أركيا قال الرجل كيف يغيري فأخ يعني ساعة ساعة قيامها يعني ما تطاقع كورمي معي قال النبي وغيري من المسؤول كان لو ويدينيا معهم انها ساعة دا حاجة لوحلقة ويدينيا بأعلمة متوبئو غالبادان من السائل كان ويدينيا يعني اللي ويدينيا ادقى كامئو بي يعني اي قدو اسميدان كان مها يوم بقرامين ساعة قيامها وقت قدعي الى ربك منتهاء طب بجاي كودما في ساعه بقيام جوجلكي اكرو غران ايتما جيل قال الرسول كي يقدر يفاقبني ايغا ورن انا مارات يا علامه ها لوو قال النبي ويخيري وحا لوو غرتها السؤال بعاد في الجوال سؤالي شو كلا للسؤال امارات علامه ايه ده انت لده الامه اضنط وان هي ده شو Abdon ku wa inay daaso sayidadeed Abdon waxa laydaada muslim iyaga marka ay dagaalamaan gaalada badka laga soo qafashay kuwa ragga agiid alledeed kuwa oo ina ila alledeed marka gaalka la soo qafashay hadii imaamka muslimintu ila abdonan ka dhigin waa abdon san khalaas maradu hukumiyo Adon, jabad dagaashaa wala soo qabtay markii la dagaalanaayeen hadii la adoonsado wax la raad aanatu ematu markaa waan muftachaan yato noqona ime abd waan muftachaan inuuto noqona xabiid qof ka iskale abd oo kaas markaa waal qeybsan sida qariimada loo qeybiyo adoomada qofna fiigu hela qofka soo amaan saga ku shaqeysa ama suuqa geysa qofka iskaray ma ama haa romti makora nasiibka u helay ama haa to min ka suuqa ka soo qatay qofka iskaray haduu niyayay way sayid aleelale ah sayid aleelale saga iskaray haday doon baray sayid aleelale ha marka macnihiisa marka fiiri antali bal annatu adon tu wa ina dafo rabata haa sayid aleelale rabata sayid aleelale marka adona waxay talay qofkii iska raqaa wa wax la yaab leh waxa ay doona saddex macno weeye waan faraa waa ina tarakto al-hufafa bakii agaha aday jiray wadi hore al-urata e ka qawna oo markaa qaday jirno ama iska qawna siraha waan ama ta si a asa ay ariga ilaali jiray badsta ku u qof fakir san ariga leeyd xog ka dhaqaale rooyin yatataawaluna ayago ku dhirirtama yaa in la arkaa fil buuniyaan isma calaamadda qiyaamada saaselu yuuman bad leeyin shala mandar raado feerqawnaayo kuway ayagu yiqinayay go'agacad oo feerqaawane haddana yaqaanay yado dabqay la soo maan kuma talaqa kuma talaqa way tiri ninki fa labis tu we nagaaday u yiri miliyan mudda nagaaday thumma qala wuxu yiri nabiga dha qara baa ya umar umar atakrim u uktehay man kumu ahad ay يا ورسوله رسولك اصلم واقم بدن طال وهو يري نبينا صلى الله عليه وسلم فانه رجل كان جبريل واجبين جبريل جبرائيل رواه البخاري أتاكم ويعلمكم ما صار به و حديث وحيكبت المعنى الحديث كان إلوية هي أم السنة السنة لم أصل كيدا حديث كان أم صدفة اتحادة اللوية لهذا وأم القرآن قرآن كأتلك سأمه هو يديسة صدفة اتحادة اللوية لهذا أياه وحلى بدا حديث, وأم الصنة. الصنة حديث كان وأم السنة سنة نبقى أم أحديثة أيه وحوية هي أصل أيه وحوية سأسرت إلوية الحافظ ابن الرجاد الحنبلي مركو شرحه يويقو وهو حديث عظيم شأن وهو حديث عظيم الشأن وحديث حديث ارنكي سوية هاي يشتمل كل منها على شرح الدين كله دينتو لم يرو شرحه حديث كل منها دين الاسلام او ايدل حديث كان شرحه ابن الدقيق العيد نويقو يريد على بيان شرائع الإسلام على بيان شرائع الأعمال ظاهرها وظاطنها هذا المعنى سويا ويقول الحديث كانوا كل منها إنوا عبدأيو أعماشا بمانتظ ظاهر كمدة أهم مقاطع إيا مدة قرصنب مر كان الحديث كانوا وحديث كالسنة دم أي كوري وقفكوا هدو أساقع السيدويا يفهموا هاي بيع كنتو الدين في اسلام كإن بضن إنو كفا مو كاكف حايا لي وحاك كبه حياذا وهو وحير وهو وحير مركز يدين وطنق وشرح هالعلم كوت المامي كوحير أيان كتبت الماما إنما حايا للدين وطنق الله شرحها والحديث كوت دول شرحنا واحد ويان صورت قلبا معها وأقومت إياه تماكن كيتمتنا اللهم حياله الحديث الثاني حديث كلا بيها لكن إشاروين يرن كبه حنا إن, إن, إن شاء الله الحديث ثاني حديث طلبيه مروي وحا لاغوري عن عمر عمر بن خطاب رضي الله عنه ايضا نقشه ايضا نقشه وحا الاولى يهي ايضا ومسر ايضا ايضا و رجوعا نقشه معنيه ده نوحيت اي حديثي هوره اه عمر لاغوريه marka kana عمر لاغوري سيدي كيو رمل لوغوري اه عمر ان marka la qulaban oo kale أيضاً نغشوه قال أمروغو يري بينما وقت نحن أنه عند رسول الله رسولك إلهي أكتسا ونقصه أنه صلى الله عليه وسلم سوين كمطبوحة وحاكو قرنا تلوس لكن تلوس نصق خطياتنا كمسوغنو يري محاقيقة صحيح المسلم كانت كمتال حديث كان أصل كي سواسح المسلم بينما وقت نحن أنه عند الرسول الله رسولك إلهي أكتسان قصه وقامه صلى الله عليه وسلم ذات يوم المالين مال مهكا مت ذات صدح معنو أي الله يستعمل على ذات مروح الله يستعمل بمعنى صاحب سيدا أسماء بنتا بذكر الصديق مكلة المامة يوحى لذات مطاقين لبدأ جلوك مدء صاحبك هات ذات مطاقين ذات بمعنى صاحبه معناها ذات ولا استعمالها معناها لواط واي موصول واي كنت ماض مدي واكن ماض فاصنع واسب اين المالك والالفيهد ويراهد واكلتي ايضا لديهم ذات التي وحلمت ذات ذات عليه موصول أي الله استعمالها لكن العرب دموا استعماله نمن قرار ضيء اللي رو عربت حمد هو استعماله معنى ها صديحات و يكوتي ماتانا وحوا دال على العموم النكيرة طوص هي عموم و سيدة حد بمياش حديث كانوا خليمي دا كل سلوة ويعي وحي فائديني النكيرو ومعنى هي مال ده ذات مال يوم المالين معلمها حمدها عموم ما يفائدين المالين معلمها حمدها واركا صديحات ما معناها والله استعمالها ذات يوم المالين معلمها حمدها eed wakhtigaas balaa acaleena duushayna ka dhashay rajul nin nin ayaa duushayna ka dhashay macnaheedu waa nagu soo kariy anaga ruujeen meel uu ka soo socdo anagu arkayeen iyo meel uu kaymin ayuu si kada dhexdeema uga soo muuqday si kada onan ku tala galin علينا wakhtigaas balaa acaleena waxaa duushayna ka dhashay rajul nin rajul kaasoo xadiddu bayaa dhisaabe waa af u dar atat xadiid soo wadaa shaari tintiis madawgeeduna uu adag yahay xukunka uu hore marka halkaas aan ka ishaareyna waxa yiraahdeen ah ilmiga malakul jibriil wuxuu u yimid inuu barada diintooda sidii haddiska akhirkita ku sugan ah ataakum yu'allimakum diinakum بحاله بحاله ومقاله لما الشيء كبارا دين ما هنقولك كليه لما كبارا حالا ديس الصفة ديس وانصفات وكسو علم اللقاء إيوه أراها ديس وحو كواد الله لما ماس كبارا بحاله ومقاله كبارا سأصير هذا نوع Meka hudunka ke koraba laga qaadanahay tahay qofka markuu u iimaana ahlul ilmiga ahlul fadliga madakhaba inuu siftii an oo sunqadku isdullee kamila oo isqurcido takabur ma hanwa inad isqurcido quruxda ilaaha jacelba inallaahul jamiil وحوقن كووري حيالي تركيس وطلالي وعطا وحوية انتنتي سمدو كيس لا يرى نين كاسو لا يرى ان لو أركيدي عليه كيس اثر وصفري صفر هات كيس فوحوية انوحرت ذات سفر كيس وبصاص يبار اكمم موقن بلقب كاسو سفر وقت قاسو وريبه روكا لو سفر يجري ديارة الوما سفر يجري بار فضم الوار كيسر يبصاص wala ya'rifu san garanay minna annaka halu magamidi ahadun qafna onil la yaqanu heermadiinaa nabiga hore ugu ima jiray ma hayn hatta chalasaw la faristay ilaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam hatta dana wanaka iniri gaaya wadigi mekkeeti adamu al la ila nabiga la faristay hala waxa ka imaanay marku la faristay laakiin waalaga lama la faristay ila ga tagay ا و خا ويه انت سو قدرت في الغايه و انك و خا ترى دا فدنا و سو دا و حتى جلسه ولا فرس الى النبي صلى الله عليه اما و خا ترى دا حتى اوسك ابتدائي حتى تقديرك فله الا في الكلام عدم تقدير اصل و خا وراينا لسو قدر كلام مره و خا تهدا حتى الجلسه ولا فرس الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فاسند منك و تري روبته لرديس جليب ilaa rukbateyih nadi gale nadi say jiribu ku tiiri macna ma bigu kasoorteyst taasna waxay ku tusayda oo xurunku yahay laga qaadana baalinka inu hor faristo shiqa u darsiga ka qaadana ama ashab sida ugu sawaasanay taasba wayna xorey soo farisataa oo hora ka waydiida sidaas ay sawab keenada sidaas ay sawab keenay wawa baa wusaaray kaffay labadiisa calaalo cala fakhideehi damir ka as fakhidee ku jira ahlul ilmi suqrafi kal kal ilina al ilmi dadal kood waxa yiraahda in fakhideehi xecul kal ilina بوديه, سوكر بوديه, سوكر بوديه سو كرسارت سيداسوهي وانا سيداؤوه شمحامل صالح السيمين وعلينا يولي بآدس هو أكي وعوهيلي وعوهييان احترام كاده انو نبغ بوديه يوكي سو كرسارتو مياه ما احنو البوضة دي نبغ هل كاسو أدب كيه شيخ الهل العلم كلنا نبغ يولي يولي وحيراتين على عليه سووخ وصاري على فخيديي النبي نبغ اللي بديه سبغ قضي قلافيني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دمير كميشة لألين أيال الهدينة. في قلاف كان الله كانت شرو حواية النسائية وحا كتها لعلا سقيدين نبيه نبيه لبديه سببه نسائية كتها الله نسائية أيه كتها الله حافظ من حجرنا فتح الباري شرح وكسه أروريه وانا كامس وحيانا استلاحي سيئا وثوك السؤال ريو حديث فجل بارقة ايه كامس وحسن عنده وحديث حسن ضعيف كما امس سيئا استلاحي سيئا مركا رواية داسا كلا شرطي وحيانا اهل العلم قوي راهدان اذا جاء الاثر بضل النظر مركا دي خيات اللي حلي وحديث مبيل حلي قول علم وحضر وميالي اذا جاء الاثر مرها دي حديثي مادو بدلا مذارو عرق تقلو موغو بمانو سيدي دي اترين وحوهيان قبل قلوه العلميكة كميدو با وحوهيان إذا جاء الله. نحر الله بدلا نحر مئقل لنام آل يرميالكو لها بكا كوه رابيين ابارتا كاكتو كم روبا يميدو بل يدي يد بحسامو ايجد يد بحسامو وليه يد بحسامو مالا آده الله بسعده خ مركا وانو عاس حد دي الدليلين ايضوه ويو ينبضل مضا ووضا ماتي في اي مركا الضمير كميش اللوح لنا الدليل اكالا وحلو علنا مبكا صلى الله عليه وسلم سلاسوه ووضع وصريكتيه اللي بدهي سعلا على فقديه اللي بدهي سباوضو مركا سيكا سعلم مضا اي رامان سداان اذاب تكفع سداان كفع المرحب دي الدليلين اتقروها لما هذا وقالوا يقول يام محمد محمداو اوه اوه وحاووا يام واعف قرين وحاووا يام شهر محمد صالح السيومين وقصاص اليه ليه يهم انه اعرابي اوه رباط داتك ان قلتوا صعينه ريبادية اوه ماركة داتك اسكا قرينة الا ريبادية اقوله واقع لكن داتك كلاه ريبادية اقوله واقع اشعره نافق الله الناس يوجد وصف النبوة والرسالة اقوله واقع يا رسول الله يا ن إلهينا وكيري سبحانه وتعالى لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كالدعاء بعضكم بعضا ما دقى يرسى دو يريدان حكا دقى نينى يرسى قبلكين قبلك كم او ياروك حكا دقى نينى لابا معنى تفسيرك متحمدة حصيدان اه يا محمد هده نينى معنى كلا نواجه معنى كلا نواجه يا محمد اخبرني ايه قوارم عن الاسلام اسلام لماذا دين الاسلام إيشي. اسلام حالي لذا فقال وحيري رقع فقاله وحل الرسول الله رسولك الا صلى الله عليه وسلم فقال وحل الرسول الله رسولك الا صلى الله عليه وسلم الاسلام اسلام يريد السؤال معاد في الجواب حديثه موجود الاسلام ما بغى بسؤالي شي عن الاسلام سو ما اسلام قال لي ودي كان يسالي وحل الاسلام اسلام ميم انت شد لا اله الا عبدا حق حق الصالحين الله الله ما هن وان محمد النبي محمدنا فصلي لله اركض صوت ان يا ان قرتد وتقيم الصلاه صلاه وان ادغتد وتوتي الزكاه زكاه وان ادبحد وتصوم رمضان رمضانك وان ادسنت البيت بيتك وان تحجد ان استطعت ان اود الى بيتك سديلا وضعا قال وخرجت كي فاجتمع واليابن عمر بن الخطاب قال معناها سوقه قال عمر روح ويري فاجتمع واليابن له رتكل لايابني يساله ما في حاله ودينه ويصدقه ويرضى الله عليه وسلم مركي لويديه اسلام مما ماذا قال الله عليه وسلم سدان كوجوابه او wa asanta layra arkano islaam wa tiirarka islaamka wa asasiyaki islaamka shan taas ma bigu sheegeey salaalahu alayhi wa sallam wa arkanta islaamka wa asasiyaki islaam asasiyaki ama tiirarki weeyan waxa hal tiir isku ah antashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammad rasulullah hal tiir looga dhigay مع ما شقفك وصميناه وصالحاتك أنسيدي هذا <تصفيق> لما شرطي أباهم لما شرطي شرطي وحوين إخلاف إنو ألا الدرتس وصميناه لا إله إلا الله ياكوب صنعي الإخلاف ومعني الإخلاف شرطي قالبات مركو عملكو ألا الدرتس وحوظوه أبا هنياهي إنو وافق الطريق النبي بحنة صلى الله عليه وسلم طاب نطابع لها وحاكوب صنعي ده وأنم نحمد رسول الله نادي نحاوذوها الرسول كالله صادره وحيد كينا يده إنا ظن ألاكوي عابدين إلا وقع سيكون اللي يميد مها ماركة اللي بيديه سوى الله يسكوط دراء عملك وقصر ديه ماركو عن ساحيه سهل تركيه ده الله مكة للريد كالله ما رغني لك ما ديه كره هو رغني واحدة ماركة شهادتين كو ماركة هو رغني واحدة اي اصاقو اركان مالك شهادتين كا اركان تيسوا عميسة خلطوه أساقا بها الرغ in tashadda in atirtib shehada ta wax la ilaahada shay gam in atarab ka ugu uga dhowa qodob ayo qalbigana ka qiran shay qalbiga keega jireen arab wadawaq taas markaa waxay keenayde in afshee ga qalbiga keega jiro in ilmu u leedo hadda afshee ga ilmu واينه تعرف قوا ضواقده مركا سايتيكيني وني دا سايسترد ايار رب العالمين اديهي ان سن برقيامه شفاعه هلي او يس شفاعه انفعا الا قط تويتك قواقسق او قول ما هن قف قول لهن وخرا امك امي هاي لما كسوغل اسلام نمادوا وايلو ابيها اكر ابال حق ابن سنتي الله ما هن مركا شادده معنيها سداص واين وح قلبك كاجه جروت ina ta'raf qawl awaqdahu hadhay san qalbiga kaaga jirinood ku dhawaaqdo murafaqat ila murafaqat ku dhawaaq kalbiga uu kaaga jiro oo aad ku dhawaaqi gaal waxa tahay kale Allah yunsadir man biha wa saytanaadha anfusum wa معالي السلام مانا قلبي غيري كا جيرتو شيغي او قاقو لا اله الا الله معنه ده. معنه ده لا اله مثل عابد حق حق الله اللهم حق اما لا اله لا معبود مثل حق لو ابا الموجود ما الله اللهم هن مره واخا لغان ربا النفس اثبات ربا وتييده وديدو دا دا الصوت. إن الله و خي ka soo xaray isbaqna wa iladada awasu wana Allah subhanahu maana ma laa ilaha midh al-aabida mabajiru maana wa tirabada in wax laaabido wa ذلك أعلم تسوى أعطي الله كاليسا لعابده وأعكسك نعطي بأن الله أله هو الحق وإله حقه وإبادة المطان وأن ما يتعون من دونه وحكسه كي يددك عابده يعني هو الباطل والباطل فكلا إله إلا الله آياتا سكو عطيني لا إله إلا الله آياتا سكو عطيني وأن محمد رسول الله وأن محمد نبي محمدنا رسول الله إرقاقي الله صوت برأيه وإنطرته terga ji alla sabre inu yahay ina tirtid weeyo wa ina tirtid oo alla inu sabir saday wa ina tirtidna waxay keenayda afar macno tasdiiqu fi ma aqbah wa alla wahiu feega ina tumaysat di kale nariga macdan kumay wiinii nabi maxamed kasug maalay lugu ra nabi maxalay kasugay qoy adaafo wa وخ الله وخو كفرنا ويناد يرف فباب نبيكم في سمطه وارهمي سنه النبي مكو ان واغرت لكن قلقيل كلي فيريو و ابيت وما كان للمؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امر الى الهدى سبحانه وتعالى من مؤمن اي جوار مؤمنه مرحب الله يا أرينتا صباحات ويقول من أيضا محمد رسول الله وحيطهاي واجتناد ما نهى عنه وزجع وأن الله ويحي النبي قرر يبا ينات كهرس وأن الله ويحي النبي محمد حيبي وينات كثه قاده وينات كعرف إلا إله يلي سحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاتم عنه ويقول كرر يبا سنته أرينتا أفراد محمد رسول الله كل من و الله يؤذب الله الا بما شرع وانم علل عباد ان الا اسجد اليه ما هن وحبيره كدغنايرو حبايت هاي صلاه حبايت هاي صوم حبايت هاي حج جهاد ذكر تسبيح صلي الله ما ذاحف افر تاس كل في وحال وخ الله وخه شيغي وا ان ترميضه وامتثاله فيما امر وخه امرنا الا فرطوم واختراب ما انها ان وزك و خوفا بيننا وا ان لا حرو وا لا يعذب الله الا و ان العابد الا اسو الله الله او كو وانا اتماع واختلافنا مالا اذا مالا مسلمين تطوحس له قوليهين قفك هاتو هالمرك فقدواته لا اله الا الله اسم محمد ورسول الله هاتو مركز صور قال مركز اسلام لماذا واسوك له واسوك له واسوك نبيك صلى الله عليه وسلم بتكويه وياري تيري لا اله الا الله من ايقراء الحمد رسول الله معاد من جلالنا مرقو الدري وقول يريدهم الى شهادة لا اله الا الله واني رسول الله يقول ان لا حق لو عبد اجن الله ما هن انا رسول أنا. ساس الله صلى الله عليه وسلم سا سويرو نض لدر صلى الله عليه الله محمد رسول الله خلاص المؤمن وحنا كم من علماء سنن الله وقد قُرِمًا بالإضرار من دين الرسول وهو سيد ضرورًا لأبيه معنى أنه هو شيء قفول بأبيه قُلُمَكَ لِيَا مَاهَمْ قُلُمَكَ يَعَمُّ وهو لأبيه دين الرسول كان اللي يقان واتفقت عليه الأمة ومد مصري كُرَيس كُوَا فَقْضَي أن أولًا ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو أبوه رئيه قفت للأمر يا ماركو قالي يا وحي طهي شهادتين كالبدا وبذلك يصير الكافر المسلم ساسعنا قالك مسلم كنو قوكرا سيد عس أيو قالك مسلم كنو قوكرا شاء الله السلام من التابع ايا سيدة سيري وحا قصوا النقليش محمد صليح وسيمين شريح حسان وكذلك سليم سليمان بن عبد الله وحا وين أصنات يصير العزيز الحميد كأيو قصوا النقلي يجمع عس كيلي جيسماء هنه اهل الالمي قطمع صور نقليه ابن المندرة اجمعه كو صور ابن القيم دروق الحكمية أيوكو صور نقليه او ويري اللو قال لا اله الا الله محمد رسول الله كان مسلمان بالاتفاق مسلمون نقولها اتفاق اهان قفقالك حتى ها بانت لانه داعاتك معهم اي واكو قم بانه مسلم اللو اعتماريه وجه او نفتي سي مال في سبل البد بادية فاسنا نقول في لهم حديدك اسامة ابن زير marku ninka gaalkaas seefta u qaatay gaala is dilay gaalada iyo muslimintee dilay sida la isku leenaa taaso muslima sabab iyo ninka ansaariye anseerta kala duugay marku aka inay qirka u saarantu la ilaha illa illa allah muhammad sallallahu ansaarii weke choogay usama waxuu kala chaa nabiga allo la illa allah la qaashan qadiyalahila ilahillahu markay suuiri maxaa qalbigiisa u dilay xwei aad ogaatay inuu ku ganbayin kale baaga dilay sax ogaatay xay ku ganbayay wuxuu gaaray usaama oo nabiga maxamed kii sallallahu calayhi wasallam oo garabtiisa ka dagaalamo ka jehade inuu yiraahdo waxaan jiclaaday dhigaasadan ka badbaadin oo maalinta xaqta soo islaam lahaa waxaan jeclaystay uu yiri maalinkasba iska soo islaamilaa oo qhayrki ay sameeyo aan isuu jeelinahay laakiin ku gambana ama yaan anu haysan e hadduu ku dhowaqo islaamnimada soo galaa markuu islaamnimada soo galay kadi hadduu leeyinaa wax murta la oqoon samakaa la dibna marka soo soo gali wa sogal marba hadu ku dhawaaqay kalaas marba hadu ku dhawaaqay wa sogal wa tuqima salaat salaada waynaad ogtid salaada waynaad ogtid shuruuddeedi yarkanteedu inaad la timaado way we tuu tii zakat zakada ana waynaad la timaado sidoo we tuu tii waynaad tiid as zakat zakada wa tsuuma بدكي حاقة الله عنا لصيه قفك لها بات سيدو هذا سيد سيد لكي تكديوه القبلي بدكي حاقة الله عنا تسيدو وتوتية جكاة وتصوم كان رمضان كان عنا تسونتد بشاس رمضان وهارين كينا النية يستد معنى كينا كيسو باتد وح الله يحلوه أفريم وتحلوك البيت البيت كان عنا تحكدد إني صدعت إليه سبيل الهداد أوده وإن عنا تحكده ما عنا تضغني مالي سوبت so marada awraga duq aya hooyada duq da kaliya ka xajijir weey ga horti bisfillahi war rahmati yadbana yirad we xajiyaan ilaaha kumahadsan ta sunaw wa qair sunna rabay marka waa in qof kasto awowtule inu xajiyo waajib ku tawaarugnimin arkan al islaam amra mukhabab wuxuu dii ciiri qofka xajku ku waajibay ee aan قفحة كوهة كوة واسكاريح فليه قولي سناد الضمبئ قال انت يا صدباق لستو انت يا صدباق لستو حقا ذي يا شطا واجه اسنا مكدوة الحتيت دونتا واجه دمال الحتيت دونتا فاسوي الضلال ووالتحريرتين اني صدعت اليه سبيلا ان في الوايدة ابن خزينة اي ابن حبان صدح شيخ وضرت باعي قدرتها وطاعتها مرواعينة عمريسة تلال اسنا ومسلام مهيم ان طلب وجوي فقط بالحدي حقه كو واجب معاه كو واجب اكثر ليراها حاجه اي واجب وراه حت واجب هو ان حجه عمره واجب هو ولا شيء واجب هو وانا ثلاثهقان حتني واجب هو امره انه يوجي هو وان تعتمر وقوله كو دترواي تاس وتقتسلم الجنابه تن هذا وين تقبل صلوه الا قكن جنابه كقوي الصلاه بالله العظيم marka janaabada laga qabaysta waa asaasi wana waajib taddadan ma mafto kama qabaystaan wa waajib iyo wa antu timal wudu wa saqa ka wayna qamaysan saddex lafay ku dhabay Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu salam baraka ala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 وان كتب جنات الكتاب في الاربعون النوويه وان بحثن الحديثي الديره امراتب الدين قال لا الدين مراتبته سبع ده اه مرتبه الاسلام مرتبه الايمان هي مرتبه الاحسان وانا درسيني ان شاء الله ku soo qaawanay مرتبه الاسلام قلنا بالاولا انما مرتبه الامان. مرتبط بإيمان أيونا قبل الله فعنسو قال ني طول كوير عمر مقضاب قال رجل كي وحو يري وانا ملك جبريل اي رجل ما هنه لكن سورة رجل سوية قال وحو يري رجل كي صدقت رمات شاكت فعجبنا والليابن يلو له رجل كي يسأله حالة ويدين يا ليابن wa yusaddiquhu ruumayinu sabab taaway diinta ya ruumaynta isna waafaqi karaan wa diintu waxay tusay xubun ka ilu san garamay lakiin ruumayntu waxay tusay xubun ka horay u garanayay barka saasanulay yaanay talare turkiya uu u سائل كسيدة سواء الدين العلمي ويقن ويقن هو واحي لهذا واحي لغا قادنا طفكة باليتاة مسألة أصغق وقرامة إنه قد علمات اواء الدين كروه قد كفا يدستين فلنكو جبريل مسألة جانا سواء يقن واء يقن طبعا ما علمك الدين تلوه بسودي بجري نبي حما صلى الله عليه وسلم لكن النبي محمد مركو ويدينة يبقى ويدينة ليعلمكم دينكم لا يقول صلى الله عليه وسلم تبقى إنو دينة برقو ويدينة مركا الكاسوحي ردنا العلمي قوحا قفك طالبك أما علم باها إنو قفك لتو علم مسألة ودرينة يا إنو يقام بقنا باهي أي رقبان ويديكا حوالي. لك روحوا رعاومه امته الى كيفا الىستان سؤال شي وكانا ولا جاء جوابا امتي اسئله كيفا الىستاني و طريقه التعلم طريقهكم الا كيفي ساسه عبريت هذا لا وات مهم كان وحاي تاهي وها لقى قادان يا حديثكه سؤالها ق هو دين اسئله مهمه ان المقدار. سؤالها مهم كا deen ta illa waxa weeyaan masaa'il kale waa wayn diin kooda waa muhiim laakin waa muhiim san khaasatan in su'alaha loo qasto waana as'iladi ay waydii jireen saxaabadu nabiga sallallahu alayhi wasallam mal ku jibreen markay su'alaha waydiina fiidi ma aha al islam aqbirni an al islam ule aqbirni an اخبرني بعمل يثلن الجنه عملك ليه غيره نار جهاديه ايش عملي لا هي يقول شيعلان ايش طبعا ساميه شي لا سي وديتري شي ذا اي وديتري لكن سؤاله او واخا ويان قف كان هو غرميو و12 غور لجاوباي اما سواه وي فان مركز oo su'aalaha muhiim kasta ay u kala muhiimsan yihiin oo loogu kala baahi badan yahay xiraan jannada lagu galo waxa xiraan naarta looga badbaado faasalan haba qofku inuu weeydiiyo qala arati uu u quri faaqibir mi iga waran anee leemana imaam qala nabii uu u quri antum min billah su'aalaha aad uu fili jawaab su'aashii la soo irinay su'aashii amal iman saw ku le ام تومينا بالله الله الله اناتوميدو ايمان ايمان وحا لا الله اوميد الله اناتوميد سلا يراهدا والملائكه ملائكتيسا اناتوميسد وكتبه كتبتيسا اناتوميسد ورسله رسلشيسا اناتوميد واليوم الاخر مالك بالقدر يقدر كخيره كيسا غير كيسا شرطه قال وحوري صدقتر همات شرط اذا انت نشرح اليو قريم كلمات ان شاء الله سوى شرحنا معنى الهرادة قدر اينا واعي اهات كلمات ذاتي انا سوى شرحنا ان شاء الله انه تستوه معمو ذاتي او نكرا انه فائده او عموك انه تستوه مكراو داله على العموم مكراو وحوين عموم تسيدا يوم من الايام معناه لباب نواشه انه وحن روحي تستا بمعنى صاحب سده ذات نطاقه معناه فضحها معنى نقطه اسم موصول اسكو نقطه معناه افراد الكلادات بمعنى لاجل له ذاته اله درتس معناه هاجره وحنا Hadithi Khubayg min Adi Makil Al-Dilahi Wa dahlika fi ilahi Akutib Wa ilahi fi dhati ilahi Ilahi dead this way dhati ilahi Marika maanaas afraabam kudelib Iman ka marika Nabika sallallahu alaihi wa sallam Mariki arkanti arkanti si oo lixda ee ayu ku jawaab laba jawaab ayaa laga jawaabaa iimaanka mar waxaa lagu qeexaa arkan marna waxaa lagu qeexaa iimaanka taareef oo baabib baabibka marka lagu qeexaa ahlisu waxay raadaan al-iiman i'tiqaatan bil janaan wa in laga aqibayo qofka haqqa qalbiga wa inu haqqa qalbiga ka aamino qof وقول باللسام عرب كانوا يغبطوا الواقه وعمل بالأركان حب نهر وينو كعمل فله يزيد بطاعة الرحمن الله الرحمن كدعدي سوكوكم أهو كورداء وقص يادا إيمان وينقص بطاعة الشيطان الشيطان كطفك إنو أداء و الله عاسينا إيمان كن شم تاسمون أي ألسنوكو قيحان إيمانك حكا الضابل أخان شم نووي اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينغص بطاعة الشيطان شم تاسمون أي ألسنوكو قيحان إيمانك تاسموا وحوين وضابل أخانك markaas diinkiyo dhan aya markaas ku soo gareeyay mar waxa lagu ka arkantis marka arkantis walle ruugniga wuu oraya antu mina billaah allaahina adbuu meedi afar macna soo gareeyaydi allaahumma afar macna soo gareeydi macnaa wuu oraya al-imaanu biwujoodihi subhaana wa ta'aalaa alajri tanki sina tumaydu allaahu tiro ان تو كلفي بوين متفرم يهدي وانكرو او شو شوي اسكذقو هو دا ما تشيره واه وين واقاف وينه اهل علمك ما ادكرته الا اركو تو بقرارك النفس نفسه دي سايكو سنتي انكار وجودك الله ادونك كفيس لغمتيك تو اي قلب وقلبك كانيس ان الله واثق بهين مجيو أدون كاكر كي سيلكم هيدة كو صلاة طوعة أدون كاكر كي سوحا أبو كفري بلنا إنتي للعركي بلو آدنا. فرعون فرعون نقلبه سينا في سواء يقين الله تريد دي. نفي سواء يقين سنين أفو كاين كري جلوز وحلال شيقة أدو أطفاكت ان كريم شيقة أدو علمي أولا أطفاكت ان كريم أب ان كريم ورها يتحب يحدي سلسلة لها إنه مركا نتيس أي يقين ستي أبتنا أوكين كيري قرآن قرآن قرآن قرآن وَجَحَدُّو بِهَا فرعون يكوح دي سيالك هالله وَجَحَدُّو بِهَا آياء كنمام الموسى لسودي بي ويقيني وي يه وي ده ويديدين دهورت ويجَحَدُو ويديدين بِهَا آيَدِهِ لسودي بي مام واثق قناتها وانا يقين صتي انفسنا في الكل اي يد النبي موسى لو سديبي ايق وديدي تعدي سميه لكن مفتو وايقين صتي ما ينكر ثاني مفتو ويقين صتي ظلم وجلو لكن وايقين صني مفتو ايات ينجزك النبي موسى لو سديبي ما قال الله نعم نصغر نرحي كاينا نعم نساعدك سي لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر والله إلي مجموث إلا هنكوطة رنحي ويأتف فرعون إيو سنسودة جم آية لها إلا رب السماوات والأرض إلا ريالك يا ريالك ربك أبريء ملكي ما ملمحان وقوطة <تصفيق> إلا هنكوطة فرعون ويقين سناء ان الله صبور يا نبي موسى صلى الله عليه وسلم هكذا وديته فاسمرت محايكت سيرها قف حتى افتك بديلا يا غالكا وقال ما يخلول ماتيس لكن جحدوا وهو اوبيه اسريري ما كان قريبته اوهوريدا اي مره ان الله هل غمه يكوو خرى ربابي وجودي تجربتك ارينت اللبابه هيتهاي ان قفكم يا الله ان جوني لي يا رب نابا رب نابا اوام ان كل ليس رب العالمين يا وين قمه ربني حال الى هذا ربي صدح معنا لو قراسيها وربي Konkortan ma asetan milkio, skale. Kellygi sma mammola, indu dona Dire indu dona moleya, indu dona iseya, indu dona duleya, indu kergismi. Oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, oenatumeid, كالي جيسا نتدره جي سا... وكون كم معمولا اتكالو مع مشاكير اثقال لك جوريا افعاشي سوين الاله وقليا ووان اتنى وغشبه داتلا هو اتكالو اللعن لا مع مشاكير تكافرات و افعاشي الاله وقليا ارمت السبحات والله حلقنا يسوك ليسوحي الطاهي انا تميده بان فراده بالروهية انا اللعنة جوري ليها الارادة وفعاش الضوامضة إن الله لكريه إناد إن الله سمع يهوه الله عمضان إتلاه مضى المجف إن إناد الله سمع يهوه الله عمضان وحقه له إتلاه حقه المجف أرنت أفراد وصور كليد الله حلقهم يهوه وحيطة هاي إناد عقيدة يهوه أسماء ديس وإيه أسماد ابو اسكري ولله الاصماء الحسنى فادعوه بها الهي و انا رعيال و ناد بدل بها اصارت لكم بريه الهي و انا تلمنصر وليي ولله المثل الاعلى في سرر الريد السني اسماء و صفات و الا كل اسم يوانو كلي يقد كلي كشبهه او قين صفات على أل مخلوق انه قال الله أ تاس معنا والديا الله إ الخميد أن من بالله الله الخمادا. أف تعطوكدة بجوود ت سة الخيد. بالغوبوبية من سأة الخمايد بأودوهية إلىمادي سأة الخمايد بسممااء وصففاات أسممااديسية فيفاادة يادي الت س الخمايد. وأإنا انت إلىيد. ق وان حيرادا waa ma hay tooxitaan la qeybinaa oo leeyahay uluhiyo iyo rububiyada la soo saafaa laakiin hel mi taratu saayaran inta soo arintaas waa muran muran kale oo diin aha laga ma falo inay muran kariyay kaana laba sheeyan ku tusaaleena hata mid ka dhahay tooxitaan la qeybinaa oo ogayn xaqta oo mi tar yar ku tusaala laba meelo koof fellee ya kala faku turaha sidaas ugu qarnayeen او ام معلمي تيي كم او ظلم او يري واكلاف لماكييني كرو لكن سلس يا قلفا صيفا في كتبه وغربي اه ابن شيري ربما لا possible دي تكون قاوي حافظ من كثير تفسير كيف ان ابن خبان بصي روضه العقلان لو تريكنا مبنا ماه لبان ماه سدحنا ما اسكدع ان سمي اشعيرده سدغه تالفه اه سيد قلت له الوهي يا ربيبي ساس ودا طال واميت او هل إل قف او علماء الكريمه كنيي سامع مولا محقق يرغب بما تريد لي ها هي وتنتين كرهي واعلى حقني اله ان اله ني ولا لي هي او ايراده الكر بيسلي لي وحدكين كرهي اسما لي سي صفاتي سي اله لو كار يل لو سوق ان لي وخاليد ما ابو الله فدي امور واه واحد سواري وا امور صمى وامره بسمه هم القصة وقلوا ماهر انترى المكاني ترى وقلوا فالله ماهر نسوى حقه ليه مثل وديه صدح يا معناه وهذا وامحي وحي مركب قالية وعي طاهاي بدء عن دروس يه حلقات مدنة تاقيين على فضائن اسبار الله وقلوا بسجيت اللي بس خلاص وحكاً ده يرابي ماركا طوفوا على الرضائن من أجاده طاقات أدوه وإذنك طاقفك الصوق الياتات وإهلا ودين تكاعده لكن قفكت أدوه أكاعده دي إلهي مالك الله أرتقى إلهي هلتس لهو الدين وإن تكاعده إلهي هلتس إلى المسور كما أقول ما كوحدا برليه هلتس إلهي تحمل الكريم ما أنت أدوه دوشها الصعراء أليمان أنت من بالله الله وإناته ميدد وملائكته إلهي الملائكة يسن وإناته ميدد إلهي المل ملائكة وإن الله قمي يوه أفر معنى سوء قليل أفر معنى أي يوه مركة الليلة هذو أفر تاسمعنى وهي ينكر فقط ملائكة تجريتان الله أبوري ما هم وهو ينفروحان ما هم اجسام اليه جسد اليه ملائكة وين اوقت تشمي اليه آه جائل الملائكة وصلام اريد اتمحه بيد مشهد اريد اتمحه ملائكه الى ابو ري سوشي شيقه وملائكه ملائكه اريد اتمحه قربي وصاحبي قربي نبينا صلى الله عليه وسلم ملك جبريل ان اركير السد لفقول او غربي نق بقول او غربي متى ملائب ومخلوق الى ابو ري او أجنب له وأجسام نوراً لك أبوري حديث صحي المسلمين كانت سيخولي قتل ملائكة ويلنور ويلنبدا صلى الله عليه وسلم وهي تلمان تود تاهي لا يعصون اللهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله وحق أمركم آسيا وحي الأمر واصميا تلمان تاسيليه وأضوما إلهي أبورو إلهي عبدو إلهي مرنع عاسم همينتوا لمركة وشيرتين كلا سعينوا كما إذا قالوا واحدين شيرين بناتوا الله وقال لهم إلا إلا وقبوا وجعلوا الملائكة الذين هم إباة الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم ستكتب شهدكم ويسألوا إلا هم كله إباة الرحمن ملكة ملائفة والمخلوق ألا أبريد أو أه إباة الرحمن شريتان كده وعينكم أيضا كو طلبات وحينا له الشاقين وحويان أسناده ده أسناده ده وعيننا ملك الجبليل أو أه ملكة وحييه ملكة وحييه برسوح الله بسوديه ميكايل wa ahmalaka gafuka ya nadaatka ya geedaha waxisaarad israfil oo ahmalaka buunka ka dawacina bakku dumariyan kadi inay ku soo qalanayaan malaku maut oo ahmid kana tafaqaba mid kana tafaqaba weey ma ma waxa la sheegay wa inaan kumaayna fa taraf wa ila kumaayna a'nashu la wishina la sheegi sida halka kuwan sheegay wayna kumaayna wayna kumaayna wa ahmaad wa mahayi ay malku jiriyo kala to waxyiga lo soo dhiba rusululeena mi ka ilo kala kharabki allah hisab israfir kala bunku ka dhawajina malaku maudo kala naftu qaada munka yamakir hadith hasana qusnaaday sida uu wax wal وهو يان مُنكري ناكير قبريه وعلى ما يجسل أشكوه يديه ملكا ويهي مدع أولئاً غرامي وإن مدع قد الله مأيه وعن عمل قد يشكدا أي قبتين غراميه ملاوش يجعن وينا شكدا سمين ايه قبتان ملكا وعفر شرطان قد الله مأيه سفر إليه أو أهل لا يأسون الله ما أمرهما يفعلون ما إيمارهما الله مأيه شرطان قد الله مأيه الضوء ما إله مأيه فدنا وحالهم اين قدومها صفته ولا يحسن الله ما امرهم يفعل ما, ما يؤمر فدنا وحي ايغوا وذو شجاع من حي وذو همين فدنا اعماله قد قاموا ان الله شيء احماصا و همين مركم الله إلهي وإن لكميا وكتبه إلهي الكتبتي سرا وإنكميدا كتبتي الله سوجي halku ga yana afar ma'na soo galayda dhammaan annahu min indilla ila iyaktisa ka oo ay xaq ehe go'ina kuma tok ku tok ka duume hal wa Aqbar tuude, või sugnada ea anla tahrifin. Siidot ketab kaan kur'an kaab. Ea kutub teori, või lebederim. Aqbar kutu sugnada ea kumta ina kumta ina Wa imtaman ina haqtai lakumayi ja wa hana lukutak maa. Ahkam a ikudembeegi, illa saagal lukumasai. Ki ayaa wu aya wu baxma illa asaga lugu masaxay wa muhaimanan ale suni ilahi kitab quran ka kunti kharayatan asaga khumiyi ayu masaxay marka ahkaantoodu waa haq laakin wishi khilaf kitab ugu dambe wala masaxay kitab ugu dambeeya lugu baxmaama asmaalo ugu hiil loo sheegayna waa in la rumeyo sida tawrat iyo injil zabur kitab quran انت اصلا الله الشيخ انت اصلا الله الشيخ وانا حمين وانا همين نبي عيسى الانجيل نبي داود زبور نبي جيل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن سخوف نابي إبراهيميا مابي مسالسي كوين ملحوظا نرشي مابي خوفا حمين قفة دورا ذو إلهي نابي إبراهيميا نابي مسالس سخوف مصين وقال مسلم marka أفر macnaa sawgalayda ku tuntii horta inay min indilayha laaktiisa ka haatay la rumeyo illa kuma ay akhbartay sheegayeen wixii aan la beddelin inay sax tahay ay run tahay ahkaamto illa kuma ayo lagu na dhaqmo wixii shariicada ugu dambeeyda an kala fi kala fa wala mas'ada iyub magaciyadooda inta lalo sheego illa kuma ay inta kalena mujmal ayaa la رسول وحيكون تعريفياً جمهورته بشار ألحي إليه بشريعة وبشار شريعة لو وحيو ذي وأمير ابدي تبليقي أمر نلغو سيادتك إنه سيجارسي قف بل آذان ككمية لو وحيو ذي شرعي اللعن ريدك إنه رسول رسول كاسا مركا نبي يا رسول مركا يقيح يانك مهور رسول سيدا سلكو قيحان نبينا وحي وغبت دلا وحي ردان وابشار وحي إليه بشريعة وابشار شريع الله وحيه داي ولم يؤمر بالتبليغ انو دكا جارسيا انا لا امخي سيدا سيدا مشهور كأه. لكن تعريف كاس ولماذا قبل عن نقديين وانا صحي لنقديين سلام هاداتي راهدو مبيوهي شرعي الله وحيوهي بات كان الله مدرين والجارسين لمدهين قرآن كانوا واقع لفسين يتعريف تاسو سندا نواقع لفسين قرآن كويهو الشيكي يه إن غصوشك إيا النبيال كممان لبدري أوحة وما ارسلنا من قبلك من قبل ولا ولا نبي وما ارسلنا من من قبلكم من رسول ولا نبي طلبوا من قبلكم من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الق شيطان في نيت مركه لابد با ان لا دراي اي قران كشيغا لابد ان لا درو شيغا قران هاتيت صحيح مسلم من حديث عبد الله بن ما من نبي بعثه الله الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلم الله كتيري. ما من الله صلى الله عليه وسلم نبي ما تجي والله صدق نبي ما جيروا لا صدق بالله الا كان حق عليه وايش وحاكوها ان يدل امته على خير ما يعلم الله inu nadi satusaq wax u og yahayta inu tusawati ku yahay inu amso samay mi dadakareeto waxa loo soo yeeya afraad 17 oo umade hore iska daduna ku mahad fa afraad bad ka umminiin afraad duuda ayay waati ku eedinta ugu og yahay inu baq u sheego saykudi ka faam ma be dam oo loo إلا أفاتي بواجب كوية إلا سبحانه وتعالى ومعلي لعين الذين كفروا من بل إسرائيل على لسان داود وعصاب مريم ذلك بما عصوا وكم يحتدون والله عمد فيل بل إسرائيل كوهو دي غالب أخا كوهو دي غالب أخا حالو الله عمد لا يتنهون أم منكر فعلوه ممكن كيسندك كي نميتيني دين كانوا يتنهون امك منكر كيدتك رواء يا سيده الله اعمر حبيب افادي وانا لو صيها الى افادي ان مريا حيم امر الله لمعاد ماجي اه افادي هدا واجب كو اهيت ما مد شرع عبد الله وحيوده اسا واجب واقرا في تعريفك idan xalbu taareefina taareef kale mar in qar kale oo waxa yiraahdeen rasuul waxa la leeyahay wa midkii loo diray umad laanad diray shari'a asub ah shari'a asub la diray nabina wa midkii umad loo diray laakiin nabii kale oo reey shari'a أن تعريفك على سقر نبي الله آدم نبي هذه الصحيحة يقول سبعه نبيك كوريه كتاب كيسا ليلو مدقا سي كي أها لنبي ذكره ري تترى النبي وحا ليله هدا ومتك ليلو نقصول كوريه شريعة سي داتك وشه وقالوليه النبي آدم كوريه إلا رسول ماهي النبي آها. نبي الله نبي الله ما رسول كوري مبتشرينيه الولايشت مبتشرينيه تاسنا ما رسول الله نقدينه ما رسول الله نبت جاليه كارا وحا نبت جاليه كارا تعريف كشايق الإسلام من التابية وكور شايقه نقويت تابك اللي لهده اوه يري وحا اللي لهده رسول وامتك الله ديراي امت كافراتك امت اي كنديهندات كافرين او هو تاسم تاسم. مخالفين والله يرسول خلافه كل واجب لريت كل واجب لري دالمؤمنين اولليه هيتبكاس شريعه دا كو وقو دقمن واحد ليه هو نبي تاسا مركل لوغ وخ نق ديالو كيركلي تحريثاس ان تاس لو كلام قيهو اوليه هدو حدين واجب إلهي ذيدي في أي كجلن عبدو الله ديرو والرسول هذه لوبرات المؤمنين أولئك يا شريعتاس كو ودنا والنبي كان نبي يا رسول الله الله عليه ها ديبه كأمات كافرية اللي يريدين تكارسي رسولي من الله سيطا سيطر تيبه ما بيجي نسودان صلى الله عليه وسلم اي قرأ بسم ربي كالذي خالق ما بي الله قد دي يا أيها المتثير قم فاندر نار رسول الله قد دي ما ركا نبي كستابا رسول ماه لكن رسول كستابا ما بي وي امتشي فصول شاء وحا أغوري نبي الله النه أغوري رسول إله صادره وحا أغوري نبي الله النه فأصغر وحي كنت رتح حديثك الصحيحين كشفاعة ومارمتقي يا مهما بيجي نووحي رسول الله عليه وسلم باتكم مرتفع محشر فتود باها وحي يمتقي يا مهما بي نهما بيجي سيليه إن أنت أول رسولي أرسلها للبحر رسولك وحا أغوري أبع أرد قلتك إلهي نبي الله يجي فكان رسولا سيجا اوه ريه قرآن كانه وعلى قفه ما معنى هاسه اوه ريه غصوشا وعلى قفه ما او اله سبحانه وتعاله ووحو يريه انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده نبي محمد ووحنك اوه وحيوني سيدي ان اوه وحيوني النبي الموح ايو والنبيين من بعده انا بيالك كدن بيه إنها المحيوشات النبي محمد لا هو وحيودي وحاء الله كوش بهاي النبي النوح إذا كدم بيدي وحيوشة اللي هو وحيودي وإنها ماذا كوري النوح؟ ما تشيره؟ هو رسوح ما تشيره كالقرآن كي يسونة ببا لببا وحي تسعي عن رسوش وحاء أهريي نبي الله النوح أي رسوش أهريي وعنه انده من النبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرب العالم من الكتابك سكوه ما كان محمد ابا احد من رجالكم واك الرسول الله وخاتم النبي لا محمد ورسله كاله هو سر شنع اسغا لو سو افتر لو سو قت ترك شيغا الرسول كدبيه ان محمد اجيره وكافر بالله الحبيب صدق ديانيده من قد كشك ينه وكافر قال القران كبير كفر ان مركان hay alquran kamin deeriye u soo jiidina ah in ilaah bad deeriye quran ki deeriya dadka naxar rasul ka dambeeyay jira quran ki deeriiday xadiis saariixa in madbuulaya ilaah nabiga badina wad deeri aka iru busu dumbeena wa min baabi ma hal nabikira rasulannabi aain maradili nabiy yakul asra dumbe yo in wa min baabi awla matakaku hal rasul taku حبد الله تلميرا لقد فرقناه نجم حمد الرومينا لكن نبي إيسان ما أقول سلواته خيري وما ديه الله ماركو كوره سبحانه وتعالى قوم النوح كذبت قوم النوح المرسلين قوم كنبي النوح لديه حصوش ودينيه فحنا لو تسأل ياه وحا الله لديه النبي المحقرية وينه حصوشك لديه وذا كنتم بي ودينيه سلوة طوعة وحل الله حل رسول شوح على الابدي لا يواعيشكم ميت اعبدوا الله عما لكم اللهم على الابدي هل مت قد يبينيه دا ما هو يبيني مكواني ملكا حال رسول قد يبينيه هدوه رئيبتك لان رمينا كما أنصح يو إيمان كاسوانا كفر همينت ملكا رسول شالله كو نمانتت وعينت رميضت نمانتت iraay waxa way saadiqina hayna alla saad diray wa ina tumaydo nan nan wa ina tumaydo nan nan saadiqina ay ahaayen sabiyaana saad diray tan kale wa ina tumaydo qulsu shaqnaaga mal wax sheegay ee magaciyadooda kitabti sunnada lagu sheegay wa inaad magaciyadooda xukumeeyo ah magaciyada kuwa kale mujmalo لا تكون مقايا لولا شاقي مقايا لولا وإن أقوه ميدو حقا رائدنا كي أقدم بي شريعي سوين أفعل وحي كهرية شريعي ده ها باي قلافتو شريعي رسولكي أقدم بي وعلى ما سكر ها باي سنقلافين لنفضو إني شريعي فريطة عي سكة لنا لما هم سكره وحاولوهم سكره إني قرآن كإلهي كشيره إني شرعه ما بيقول سندي بي سكشيره سكة لما etawrat waa tan waa haynaa sida saxda ku dhigana bayira waa fiirineyna haday quraankii santos quraankii sunnadu sheegaa waxay ku waxa sheegayda hadan quraankii sunnadu kala cadayn mas'alada soo jiraan tawrat diba waxayna wana ku taala waxaan leenahay waxad haydana anagu garanmayno laakiin tawrat ina xaqeedana musalmey haa bin ayyahu ay samayen inaan kumaaynaa wa diinaba marka wax aan anaga yakiiri karnaa in ay diini hore ahaad waxa ka jiray wihi kitaabkii sunnada ayada lagu sheego in wax kitaabki sunnadu markay sheegay ay kitaabka sunnadu cadeeyey in la nasaqay oo qogun ka soo qilaacin anaga ka yiga kasoo aman waa kitabki sunnada yanaga shariicada ayuu waafaqsan tahay anagaa sidii oo kale ma la karro kaasna waa ismaacluu duq wihi kitabki sunnada lagu cadeeyay inay shar'i manqad lanaahe to rusushi naga horeeyay sharxu u dheehay anaga shariicada mana aan lagu cabayn inaan sidaa soo kale ma la karro iyo inaan ma la karin midna waawiyan al ilm wa shukratahim wa sunna sulufiqah مركا خصوشها لكم أيضا معاني داس أيها سوى قريدة واليوم الآخر ما لنت قيامها وإن أتفميدي ما لنت قيامها وإن أتفميدي قيامها لكم أيضا وحسو جريا بمان طفو نفسه مركا قطع بي وحا كطم بيهو صوم مريو واليوم الآخر وحسو جريا سوى قريدة إن adab qabbi bi yama'imul qabr qabrika in adam kachiro ila huma adabee ya barwaq rikatiin taqifi ala guna naxay wa hay soo galaya baxti in la soo bixinayo fa hay soo galaya mahshar kayatiya qiyamah wa hay soo iyo nisaankay wa hay soo galaya sirab kayaka gudbidiisa ku taada shaliis wa hay soo galaya dadka jamac inay qaar ku idlaanayaan oo ay galayaan خاتبودي اي حابل جيرين ارتيا وخاصه ووهي سوغaleeda qiyaama hala kamay iyo wax yar kale toona sheegim wabil qadari qadarka waynat min wa tun min wa inat humayid bil qadari qadarka khayru khayrika wa sharru sharrika qadarka wa inat min qadar afr shay la dad afr علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وطقوينه بيكات الله ضدية علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وطقوينه أفشي علم الإرادة وحكا سؤو دعية إلهي أفعاشي سووه سمينا إيا أفعاش أدومه وحي سمينا إياه وحك الله وحك دعية وحك بإدونا بمان انت يصنبعنا ألعقا كو وإنا ترميدو إن ألعقا انت يصنبعنا لابو هو كتابة كتابته الله المحفوظ كان لغو قري وإنا ترميدو هريك لي وقرنا الله محفوظك قرنايين وح الله وحا دعيا شرق يقيم أدوما ذو وحا يصنبعنا وحا الله صنبعنا أبارها أولادها ملاجلية عاصماتك أدوما ذو وحا يصنبعنا ينقف فيه معاصم وقره. صدق. علمنا الشيء الذي سيكون بعياً. ومسلمين كل إجمعين إذا يلهدان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سيد الشمحان صالح الترميين بها الكام إجمعين كوصو مغلنا. مسلمين تواحي كل اتماعين. ما شاء الله كان وإذا الله دونه بعض. وما لم يشاء لم يكن. وحن ألد دون المتعي marka muslimiinta waxa waajib ku ah inay rumeyaan wax kasta oo ducayay Alla doonay kan gaarooday Alla hore u goonay inuu gaaro kam kumaayna yar Alla doonay iraada qadariya kowiyankaad leeyahay afa adoma ra i asashu dooba Alla abuuray adoma ra i asashu dooba Alla abuuray wallahu khalaqakum wama ta'maluna علمي وحول بأن الله روه وقال كتاب القرآن وحول بأن الله محفوظ كو قرآي مشيعة وحول بأن أصوى الضوار معي يقول حسن دول المدع كرام إيوه أن أصوى خالق أيها الأبو راي دمام وحول الضوار معي عشر ودري أفر تاسع لسخور دري أفر تاسع وحول يسخور يا قده أفر تاسع فكل حدو يراه وحي الله قد جعله الله حري وما اوغينا ما كان اوغاده واكفر بالله العظيم وفي من شاكئ دي تري خاصم القدريه بالعلم فان اقروا خصم والا كفروا القدريه وحد كل دبان أصدقنا أبوه هدي إنكرامك قالوه خلاص روضا قالوه ملك قدر كوائنا تميد سيداس ويه انتا صورنا ايا سوقلي دا قدر انتا صورنا ايا قدر تسوقلي خطراء مسألة مهمة صلى الله عليه وسلم إسلام اللي ويديي ويكتش والي أعماش الظاهر شهادتين كسلاة سكيدة صون كإحجب إيه وليبا إن ربا جنابا لكا قبيستو ويسقا كلابا ميستو دم ما هو أعمال ظاهرة تاسو إسلام لمكو مقعاب قفك ماذا ومسلم حقيقية إيه سي إيمان أحر لي ماذا قفك الشهادتين كدو لي ماذا ومسلم حكما ونجي ساشاكنا إجمع إني الطائف حكونا هان سيدا لكن مسلم حقيقية قرنون نقونا وامرك لي ماذا واكرد واسلا مركي ايمانك لا ويبي ان مدرك و هو كجوابي اعمال او باطن اعمال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشرره وتمر بالقدر خيره وشرره واو وخفر يقير معي الله ربه قدرك مرتا ايمانك نسات حقوقك حتقول مركه ايمانك الى اسلامكم ما اسم كده دوي تشوعت وحاي تاي سيده اهل سنن الجماعه يراهدين قاعد اذا تجمعا افترقا دي اسمه لو شهو سيده حد حديث كانه وكله معناه هو كده دوي سيدي حديث كأمرك ومفاصلي إيه حديث كأمرك ومفاصلي المسلم من صلما المسلمون من لسانه ويده في. مسلم وعلى هذا قوفك مسلمين تكاملات قلنا نقرب فيه سيقعنيس أعماش ضاهك واحد أعماش أردك يقعمها من المفاصلي أي الإسلام أفضل حديث تعبد الله من أمر بخاري مسلم وليه إسلام كياءه بفضل فضان أن تدعم الضعام أن تدعم الضعامة وتقرأ السلامة على من عربت ومن لم تعرف أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنت أنت لبيه هذا ستقبيه هذا إسلام كأوفا من البلان إنت سلام توقف ألا قفك أباركتو المسلمة أما تقرأ أما هقرأ تيري أنت بحين توقف ظاهر سلام توقف ظاهر مدنو أنت لقب حياة ستقب أعرب كأنت لقى السلام مالك إسلام ما هو أعماش ظاهر كأه أعرب كأعمال لقى سمي مرحب يسلم إيمان كنه وأعماش قلبك قلبك اللي جعلت لديه مركز وغرمه ومركز اللي يودع ديشك ماله لغشي يقول لديه الإسلام وإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا لكن هدى يتكافتا أوه إسلام ما كريه الله شيك أوه إله وعيدي ورديت لكم الإسلام الدينة ورديت لكم معنى تعلمنا قضية الإسلام إسلام إسلام كريه إيمان لديه aa islaam la islaam kaliya la sheeg iimaankii le meshiga marka soo karato waxa la leeyahay wa isku mid markaas wa kulmaya idaas taraqaqar ha bi kala tagin oo mid la sheegay midna aan la sheegin khalaas waxa la yidahay wixii qana loo leejiyo islaam iimaanka labadiba wallo leecida islaam kaliya ala sheegay qalaaf waxa laba islaam iyo iimaan laba dibo wallo leecida iiman kaliya hadii la sheego wa sidaa soo kale ah wa bashirul mu'minina ilaahi samaa mu'mininta le sheega kuwa qalbiga ka xaqiideeyo xibraha ka amal falaan ma ee waxa loola jeedaa kuwa qalbiga ka xaqiideeyo xaqii ماي كاسوا ما منافق فكاسا الى راني كي. كيه ماي اسلام نيمت كري عبد ما اسلام إيمان. إيمان كي لو جيب marka min haddi la shego laba dibo lo chiila lekin leba do marka la shego sida asa lo kala duwe kelimat badana ana sida asa keligo maana waxaa lamida al miskeen wal faqir bila ra fuqara wa al misakeen ta waxaa la siyo كم شين اما لا با كون هيني كرام واخا ما بهني كافا تلا را فقير مسكين ما فدونكو ماتيو باهي الشمع بيوحي كبدر وهي تلاكو ما دميتنا فكروني سماج لا لو لكن واخا لا مساكين تا كليا هالاكو ديالهم فقراء لا ما شي فقراء لا كوجيوا اه اما واخا لا ور فقراء هالاكو ديالو مساكين تا كوجيوا اذا اجتمعا بينالكو وإذ فرقها دعوى للشقاق ائتمننا لرد البر وتقوى اه على البر وتقوى سميلا لغشهد برر وا باعت سمنتك الى تقوى كما هو فهمت الى لتي تقواك لري الله ورا الهي كبقى لغدي بمعنى لولجيد ونا قسمينك سبحانك تقدس لغدي كلمات صوصويه وحالما الله يا رب الله كليت دليل الشيبا الله روي لكن الله يا رب دليل الكرم او لابد الله والمعبد صمك فربنا وخالقنا مالكي مدبرك ما ربك قدك فرك الليل يا ابو ربنا معنا ولا ركيدا ياك ابو ري ياك ملكي ياك مافلا ياك عابد قالو لك كان ان تفسير تان كغا قاصينا معنيسو اسكديه كطره غوني يوردا قالو ويري ملكي تبري صدق ترما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت عبد الله وانا عبد الله واعبده كانك تراه سيدي ابي قتيوكلي اه انت عبد الله الله وانا عبد الله كانك حاله لمي تراه من عقاي اودو او اشبه سيدي أبو أركيوك لأوليو آياته فإن لم تكن عطاة نهين تراهم مت أركيا فإنه يراك الله أساقك أركيا فإنه يراك وحويا وحي تواقق تهيك ولم يحدثون ميشة لغا فهنا فإن لم تكن عطاة نهين تراهم مت أركيا فأخسن في إبادتي إبادتي سوناك فإنه يراك معي لا أساقك أركيا آه. انت الشرطياتك توابك يديو محدوث توابك يديو فاينو يراك ما انت وقتك توك محدود فا لن تكون تراه طاعن اظل اه عين لم قركيا فا احسن في, إبادة. إبادة محايا في, في, في, في إبادة الى الى الوناتي محايل فينو يراك سرك واخر وتليني وين تصحى في صلاته وتشكى على ده عبادات ان ادخلانتاف ادهرانا في نقصان كان العلم له او قيب سماع الاحسان في عباده الله والاحسان في معامله الخلق مركا مدي اوو سريده الله ما احسان ان كل الله إحسان وإن لقصة مأيوه في مؤاملة الخلقنا ونوى مادونا وخالق الناس بخلوق حسن بك سيو ونحسن أولاق دقم وخالق الناس بك أولاق دقم بخلوق حسن بك أخلاق ونحسن مركب دقل لدك من دي سنوائنا بحسان قصة الله إذا دي سنوائنا بحسان قصة ميدو الإحسان كنوالا وداس لا قال ريتر كوغير فاقبرني إيقا ورهم ساعة ساعة قيامة قال النبي وخريري معناها دور ما يداي دا ويدينا قال النبي وخريري مل مسؤول كن لويدينا ماحن انها ساعه اب باعلم من اوغال بدل من ساعه اللي كن ويدينا كن لويدينا يهر اوما اوغال بدل ما كن ويدينا كن لويدينا وا هذا هو وين عاد تاسوي لغه من نقان لغه من نقان حديث كما كان شرحه إمام, امام النووي رحمه الله امام النووي رحمه الله مركو حديث الشرح او كو شرحاي صحيح المسلم يقول وها لقى قادنا قد هو سن غريب marka la waydiyo inu yira maqa ah khir maqa ila sida halkan ma jiraa dadkii kuu hor waagaranay waalweey wekeche web tamusan garayna la weeydi wa ka cidub dh marka inaadan ka jeeri waxa la waxa la garayn a tira ma aqaan laga qaadana macnuhu لكن ايام ضربة كودة عضي وحاوين قرآن كانت فيرين مليان سمدنا فيرين مليان لابدوا دعا فالحين قرآن كفير با إلا سبحانه وتعالى ومعوا يدي يفعلوا كالناس وعني ساعة ساعة دا قيامه ددكو كويدين قل إنما إن مها إنما أداف الخسر سومان كوهو بي إنما وحك لماهم إلمها إني كيدو إن دالله ألاك تسوكو كوهين كوهو سلاس اولاي الى سبحانه وتعالى مخيه يسألونك عن الصاعة أليانا من الصاعة ده كواهي كويدينة ينصعد بقيامها غور ما اللي سوى تشوشينة اللي سوى تاقع بحايلة كويد قول إنما علمها عند رب لا يجليها اللي وقتها إلا هو وعاتها دا أغير كيدو رب دي أتي سكليه أهاب اتكلم ميا اتكلم عضيكرة آه. بس لعاية بس لحكم سيجرة إلا سبحانه وتعالى وقل لي يسألونك كأنك حفي وكو يدينا يا واحد مدناتك وقف الله وقف الله يدينا يا فين يسألونك كأنك حفي حديث كان لا تركيس هو يفسح المسلم وقل تعالى وقل لي فذلك من أشراطها في خمس. سعادة قياما وحي كترتا في خمس لا يعلمهم إلا الله شام أي كترتا ألا ما هم إبكري شام أي كترتا أن ألا ما هم إبكري أغي شام تازي كترتا مركزنا فيه إن الله عنده علم الصعب ويولز زلو الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقصب غدا وما تدري وما تدري نفس باي أرض تموت شطا فيكم او ابو حيدام مفاتيح القيد الله عنده المصاعب التي سقيها بقولك ساعد في يومه اه اتكلم ابو مره حديثك هذا عبدك لا جرى واحد اهل, أهل السنة صريحة إيه سنه اعلم او يري النبي ما هويان و او ما جرى حيلتي صريحه بقرانك هي سنه اوه سورجت مركي وساعتي قيامها ويذيري اني يا اديغا مكل اوغال بدينو اسكرم ميدان كان ما ورا غران ماي نو قال وخوير له تركي فاقبرني ايغا ورم ان اماراتيها على مدينه ان اماراتيها على المدينه ايغا وهران ساسكويل قال النبي وخوي ان تل بل ان توضنت وان هي دثو ربطها وحوياً أدونكا هدوني الإسكالية هي ربها ربه أليه مع أنها قبار أدونها من لشان جوبتنين عليه ربها أليه دي قف الدمر عليها هيني قال ليه هي ربتها فكرة قف الإسكالية هدوني هي هي ربها أليه فكرة دمر هي هي ربتها فقال لي جرينا معني هذا وحويا وإني ألام وحيثي أبضل إنه يدشه سيد ساحا أنا سيداني ساحا إنه يدشه إنه يدشه فاسا علامة الأمقرمات علامة قيامها لدي أهل إنك أقيمين قطرنا سبحي أقيمين علامات سقرة علامات كبرى علامات يريد إيه علامات وويد علامات يريد فردي كبتة وانا بيعين إلطة وانا باعي هذا ta kamid calamadaha yaraa sanadiba xadiriis salaalahu alayhi wasa'atu kahatay ilaa ilaa salaalahu alayhi walaysa diray aniga iyo saacad qiyaamaha anaga saas ku ah waxa ay ku sigaatay iniga soo hormartina magaal salaalahu alayhi marka calamadaha qiyaamaha waxa kamidda naxixan la soo dibo salaalahu alayhi oo مسورو كان قونا قار سغا بالاي قار واخو يدي او قبطي اسغاي داساي قار واخو وا ولالي هي نينكي واخا ku soo eeda kontan dumara inu misu kan noor u shaqeeyo masuliyadooda qaado heer ka talagaa heer ka talagaa alamaalah qiyamaha waxaa kamidha midda hadithkan sheegay waxaa alamaatu suqra سبح معانا يكوفها سيدا سيدا إبن الدقيق والعيد سرعي سوكوش العين معنى يكومد واحيطا قدومتي يا سيد تذي دي, دي طلعي دا وحال له لاتشي دا وحال فنانا ياتيهاك قالنا له لاتشيهادي قدوم مضى لقاس سوهره ايه مستولدك بقانا يعتقدت مسلمين فا إلا منك قدومتي سحلالة اوتا إلما يوضالك فا عرور كان ايه قولنا شي سيد والسيد القديس سي سيدي ما دام السيد ملي والسيد عروكم مركة علامتها قيامتها وحن نقول إياه إني البطان الضوء مضى ومسور الدباء وإلمها سيد كده وقال إني تردك البطان وفتوحاته أي البطان فتوحات كده قالنا مجالوين كده اللفرانة إني دي قيامتها أفمرت دي معناسه ونفسده وليل هذا musim ay sayyidiya wa hay gursay adonmadoodi macnaha wa gursay ma lugu nitaahi marka wa macan marka atamata qiyama wa hay naqida futuhat tahay marka adontii su'ruur Udasho waa xaraan mustawlad dalerada waa xaraan inu gabo xooyada imaha umarshay u muwela daday u muwela dadera waa xaraan in dibu gabo marku dintana xareysan noqeyba xareen innaka maran sayfaduu dhid waa dhici doona in la gabo xooyadaas ugu gabi mid ka sii gaba mid kale ka sii gaba wa faafaan ka biya marka tan waxa dhacayda in ay aqurkeedi oo ogeey ku suuqa tayra addana sooga ka daraan oo hooyadii soo gabanay meel u gey say uu reeqay tabacaan ugu dhacay markaas waxa calaamadaha qiyaamaha ah waxa ah jahli go'lo faafo oo la gare waayo umuul ka in la gaba in la gaba inay xaraamteen xaalad adbay misla garamaydo lama ragaan caddi agidinta garamaydo waayay in inta garkasta inay xaraamta umuul ka in la gaba jahli go's in chaal gufafo lisaas gufafo say ma u dakh ga hanba ga hanay u diibi shaafaa markaa tan waxa dhacay isagu u bay ama ma ويكون فاصرين أهل العلمي هو وحي اتحد وحي بططة دون عاش واردك تبكى عرورة عاش واردينك هه بطة دون مارك عرورة وحي ألاحظ للدونة والدك أقر الزمانك سيدة سيدة ألاحظ للدونة اه لاحظ انه هو يمجي رأيه لاحظ انه ابا أحي بهنه لاحظ انه يكون حناقاء يقوله وحي أعرور كله sida abdonku waxa weeyaan sayidku sida uu abdonka kula hadlo acruurtu kula hadli doonaan werrku markaasna calamadaha qiyaamaha maxaa aswerdinku faafaa taa saxan walaalay swedii maanta maray qaraabada dilayga kaw qaraabada isii wax ma daama sayuula hadlayaan waxa weeyaan waa wax ilaahay la وما تعررت الى ويلك يا عبد المتن ويلك عفوا ان ليس بن في فتمه تولاي فلو غادرنا مو با في ميسين هي اه تولاي ما نعرف طلبنا لهدف تاركه في النوبه وحراره اه تاركه ميد انت قالها جيي بما ملك او من من على ضروره الله ويحره وقت الذنب aa waqti dambuu imaanad toranka waqtiga yilaa imaanad ana qof sadar in markaasan la doonayo khalaf iyo waqtiga saiman soo tegt magaalada halka ay cir ahbuu yaraabtaan gurigu kuuma yaal qaraab kuuma joog kasoo iyo magaalada magaalada ismaayaha waqtiga asqor ami danee go soma dambay kar to wax dambuu leeyay waa koobii toban markay bilaaday oo koobii toban kareen markaas aaney maad oo ballan ka maka suuro maymay tare koob oo maymay markaa markaas aaney maad oo baadaha ka soo doomay معناها لابي ترنكه سقدa bixee ka kasoo baxdi markaa jiraa weeriga sagal ka macna sabixda marka yileedheeno sagal saaxibno oo maka umma sabax dhahayna markaasi aanu waadnaa caabada socota ma taasiir abaalkoodu ma bimaana wali abaal weyn oo kala u haya ay inta cariga noqonay ee waxa abaalkooda leh haya maalinka inta ilaahay la hortago aruurkeego gaanoobay lagu daamayo ku gaano ha arukan gaanka في الحديث الصحيح المصري كما بيقول الله صلى الله عليه وسلم تقوم ساعة حتى تروا قبلها عشرا الى طور كان اعتركان علام ووين تيامن ذيما وما حي طور الدخان اه كيف ان سبب كيف يوم تاتي السماء بالدخان المبين وحا وين كيف ار كان كيف تصلو الشمس من مقلدها القرح لمن دنگا كصبحوا ومره توابد دنجو جريري orajo bebe ko soobaxu maashu u dhacdo iyo khurujo dajal dalki dajal oo ahwa dalki isha midig laa inuu soo baxo oo wiirana ilahay ah oo qofki abeeceena oo roob siiyo irka roob ka soo daariyo qofki dibeena avar wa hakam niba khuruj yu'juj wa ma'juj inay sabaxan labadi qow yu'juj wa ma'juj wa labaq qol oo banu aadan ka kamid oo af fara badan fo meel xataa ku jira ma han shiina hus ma ka meel kale ku jira ma degaxayso laa aleysa sidoo sabaxan iyo waqtigeey sabaxaya la الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ هذا الناس يقول اكي واجده همين مهدي سماه ملايك تهدر محان صواء اخرين مياتات جربة اليهين ملكو تفليل مياتات جربة اليه لحب وقلقه ملايك تساس هو وين هذا ملايك انه ليتشوفت قف والب لي. الله ملايك سماه هذا يوجيه هذا اكي واجده هم تجالوبي يا اتوتي وما اتوتي قلقه وميته ليه جنينه على التهدر وقت يالله اقول طلق الاحديث عن loguma tele dhirin asan oo kula toogaan akay wa macluuq jismine ka ha ga fayso oo la ka waro markaa ugu tele galiya juujuma juukin isku gaaboonin oo adduunka waa la maraysa gaalku ugu we waxa weeyaan haddihi wa allah bensheeyayay ga isku deeq وهو يوم واحد اكتاين ملح ملحك فلاصة عدام او بيهب او ذا وحا كم نضاك في حان صوات ايو ايو, ايو فالرحوة كالصوات محلا ماشا او بحضا ايو الدجال ايو نغي اساين و سود داكو ايو واذا وقعت قول عليهم اخاتنا لهم دابة من الارض لسماها صبح ميرابونك ليل الجوينو خصب بالمشرق ورحت صباح بنك ميله الجوينن وخصب بالمغرب فرح بنحن ميرابونك على الشر وخصب في العرب. جزيره العرب جزيره العربنا ميرابونك على الشر صبح راس ضرب لي سغال صومالها والنار تخرج من قهر ابا بدك صبح يو ككيدونو ارطان يمنيه ودك او كر او كحينه ااه ارض المحشر بنك مايش تطكو سو taqirum hayf qalo wa tabitu hayf bato malintii markay daalaha ay dadagu wada u kaxeynaydo markay ilaadan wa harsayn wa ka joogsay maralla markay waqtiga carabada laga gaarin ka daba dhaqaan marka saherka soo carabay sayu dad soo coto soo soo coto hareen kii markii lagaari daalani ka joogsay maqasay seexay wayguma فاسكوتوا دو ودعي فبان كاسنا ولي مدخ فبان كاسنا ولي مدخ ان ترى الامه تقدمت وان اذا شربت السيدات وان ترى وان اذا ركتا الخفاط بكى عگاه عبد الجري القراط اي قاقا ونشرت العاله او عيرت اهجر رفاع اشي ارق الى اسمه علامات بكره ما ابو شيغى صلى الله عليه وسلم اي قيامها لوو غراماي علامات في صخره علاماته يريار كمضعه وهي تاهي بك شلهمان دراع اگا عدا جيري اي قا قاونا جيري اي ايرت ها جيري ان لاركو ايغو دسمها اسكوغو فانا انا كاغوري دير انا كاغوري دير انا كاغوري قورخون ايغو ساسو اسكوفانا تاس تفسيرو ما با انا اسلا تاس والا خاص مار كا وكا گودبينه علاماته علاماته ها يوي ثم انطلق من كي واتر فاللهي ستوح انك اديه رو عمر بن القضاة مليئ مليئة طويل صدح ما الموت ايانا الولاد شدها روايات ابو داود يتلميدي عظيمة روايات ابو داود يتلميدي وحل هذا لكن اشكال هل قاسمانا اشكال كويغوية هاي حديث كان هدها روايات ده انا خاي نوامين روايتي عمرون الخضاة بصومة حديث كويغو سوغيه من روايتي ابي هريرة سبقه ولبب بخاريا مسلم روايتي هريرة ولي آه. بخاري المسلم كالمسلم كليا وليا مقت بخاري المسلم اصلاوري وحانا كوشرته رواية باس ابو هريرا انو نردو صلى الله عليه وسلم ان انك مكو دقاقيت وانو ردو علي الرجل واني سوقر تنين مكا سياء ان صحابة ان تسيسوه كدف اشير ومكو دقاقيت رواية با مسلمنا محايلة باي فتح مالوات كدف امارو ارنتا واغيلي بيقى النصادة محققة حشيضينكو قد يقولي سوى الله تمعنا ويمكن الجمع بينهما وصورتة قلل الله تمعيو وحالو قلت عمر ان الخطاب مجلس كيوة كي استاقى مات انت هراء اماكي او استاقى انت مات قده نكا يسو قبت مات كدت حاضرين تاهاي النبي اللي التوغي ونبي رئيسو اريا نك مات ان عمر نصدح مانوت كذب الله شاكي ااا صدح مانوت كذب ايا الله شاك bat kamad uu is soo gabtoolaana waad bat markaa asaga la joogay umar markaa soo eeyay وغير النبيكو فإنه طبك إن ييمد جبريل وأجبريل أريك الماهم أطاكم وإن ييمد يؤلمكم حالو وإنبارا يدينكم دين في مركاء الدين وإيه وحي حديثة الله صحيح هو الدين الإسلام وصد حناس المرتبة الدين لإله هذا رواهم مسلم إياه حديثة وليه الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وضع على النبينا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره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 waanku soo jeediyay kitaabkii al-arba'un al-nawawiyya hadith ka labada qumar ibn al-khabbab ayan ku jirnay hadith ka labada wa lugu magaxaa hadith Umar ibn al-khabbab oo min riwaayada Umar ibn al-khabbab weey sahakan hadithu an marun khaddab nawal ilaada marka hadithu fuqmarun khaddab marka leeyahay waxa loo nisbeeyay rawigi wariyay marka laga hadithu jibriilna waxa siga aya ku saabsanad oo saailka asaga aha marka labada waxa leeyahay azizka marka waxaan uga laabanayna inshaallahu subh an amaratih laabadan usbuuinka masbuudada wa ku suwayn amarat ya amara wa mufrad chaad wax kale ma han laakin muhaqqiqaa uuyri sah muslimka waxa ku sugan waa iney tahay mufrad aa mufrad iney oo ah atbirni igowatan an amaratih an amaratih wa aramidda ummatiniga ku qoray oo mufeeda سلاث اللباب ونربينا برروجيان وحاية تاهي ان شرعي مركي عن ان كمعين اني لغاد الرواية رواية بخاري مسلم قد تعالى من رواية وحوية ابو هريرة هي رواية عن مسلم وحوية من عمر رواية عمر وحامل رواية عن مسلم وحوية توسى عمر إنو نبي بجري صلى الله عليه وسلم اتدفى من السائل صدح مانود كغدارولي وما كد وايدها لجمعيو ها روايات المسلمين وحلاها مليين ابي داوود والترمذي وغيرك من مريان تفصلنوا صدح مانود اين هي خاص شيقني روايته او وحوين ابو هريره وبخاري ومسلم كطاله ان هي كو سوغانته اسلام ملي النبي انه يردوا عليا بالرجول ولكي سويريه وايما كان صدقها كان الصحابه سووايين waxaa lagu jamcinaa aan mari markii qisada inta hore dhammaato su'aalaha hore dhammaadeen waxaa u sheegay saxaabadii kale markaas nabiga la joogtay halkaas ayuu ku shireen shalay oo qaldan ah ah iyo mar marka nabiga aan madiga u sheegay sallallahu alayhi wasallam oo nabiga ayaa waydiyo yiri atakri mani sa'i nabiga wii dii sallallahu alayhi wasallam marka saddex maamul kadib aan nabigu xumar u sheegay wae waxa ween saxaabadii kale markii hore nabiga la كلمه ما فات نور من يدوه الله ورسوله اعلم شر حيده وقتي مر جوجاي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله اعلم مسائل الدين وجلدي سر الدين يا هدي له وي الدين الصحابيه سيره ميعاد حديث اكثر بعدا كنت منه تجفي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الله ورسوله اعلم كثير حديث البخاري مسلم marka aad ay u badan tahay allah warasulu aala لكن ka dhiiniga sahabaad waxii jireen laakin umurta kooniga qor ku garmu iman asmatu garmu iman odur ka garmu alqaadin waxa weeyaan qulaad garmu alqaadin nabadgel garmu iman arinaha aswaqtiga nadi ku joogay sahabaad waxa weeyeen wax barri dhacay iyo waxa ka banbeeyaa saxaabadu ma dhiijin allah wara suba'a lam qati raasul ka ogna madigu ku ridiyo oo gabadha tir sida wax barri wa kunkara ku sugin madu yidi la ya'lamu ma لا تذكر بخاري وحك سو منكو انكري او يري كان اسكدا حلال كا هور ودو كان تا جوتي marka arimaha qeybiga ah oo umur ta kaawniga ah waqtigu meel ku joogay in wa sallam in cirkeeri sallallahu taqwarinaa kowliga arimaha diiniga waqtiga naddu joogay wala dhihi jiray waxa weyn allah warasulu a'lam ee ba'da nabiy ma la dhihi kara salaas way mas'alada muhiimka qaan rabay inaan baraaru jinnno aan masaa'il ka diiniga ma la dhihi kara ta ilmi ga akser koodo intan kulli baan ka akhriyay wala dhihi kara sire diin ya halaal wa in kiray oo kala intaanan ugu aqriyay waxaan ka artay bakar abu zaid bakar abu zaid wuxuu leeyahay maya haddigi saxaabada ma baad nabiga ma isan leeyay ama ahli ilm inta kale aan aqriyay waxa weeyaan in la dhigi karo tufay waana aayma badan midalan waxa kamid ah qaimada as alamaatul mulqiin munniyadiisu wuxuu ku yiraahday sidaan والله اعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان اه قال الله يا رسول الله صدق الحق وما بك الا فاريد مو يمدي سكو عقيدته سدا سكري ان شي ش... محمد صالح الفيمي قول المفيد كما كن شرحي حديث كما عاد الله ورسوله لكن الرماية الديني جاء ولذكر الله الرسول أعلى ومذك وأبي صداثة كلي وكذلك الإمام موافق الدين من قدام اللمعة عكيدة كتابة عكيدة اللمعة الاعتقاد مكو كهض لي النصوص إلا الرأو وإن معنه لالجروا إذ تري اللعينه لي ووحو إلا هذا مرفو نصوص إلا التعارض وكهض لي هذا لا يرسل سوء ودوه يريد وما أشكرا من ذلك وجب إثباته اللفظا وهي أن يرونه وآتر وحاها اللفظي قاسينا الصغن وطرق التعرض لمعناه معني سنة ما دام أن يرونه أمان أباً بحين هو علمه إلى فائل شئوه علمي سنة إده تريد علينا إده تريد وان ماذي قاسي الله هذا القفسه الرئيو كسوه بالله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفاء وقرآن كي سمعت صمعها كي أن جروا ينقائل كي سمعت علينا في المركز قائل كي نوحو ويحطي قرآن كي سمعت علينا في المركز و الله يري هذا الحديث يهينا نضي يري صلى الله عليه وسلم معنى يوحو ويحطي نضي لا مهي فاسنون بل صحابة بي بكسو بعد أن يبت إليكينا الله ورسوله أحو صحابة بي بكسو أبو وائل وغيري مركو نايمي شهل من حنيف وصفين بقال كياماركو دقوا سؤال الله عبتاي أموتك ما يلعنك هو ورصانع إما مركاثوري اتهم الرأية والرأيكتون دين ها دين الله شاهده أقلا ها داي صورة كالكولن نخويل أبو إستون دين توم مقال داني أباقل دان اتهم, اتهم الرأية وغيري وغيري فلقض يوم أبي جندل وهان اسأرك أيوه لي معلمتي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله رددت معلمتي أبو جندل وأمانتي سلح الحديبية أبو جندل وأصحابك جليل كهاء أسوالي بن عمر أبعلي قال كينا بيقى لسحيحة إيه الشيس كانت علي ووين قال كاقرونيش أضن متلعي وين يوم مسلم هوي صدوا في الحرام أو سلسلة بيسانة أورضبخين أيوهي barkaas heesiis fiina kala qura heesiis kala qura ay waxa kamid qofkiisoo islaamay nabiga u yimaada in mabdu ilaahi galabul ilaah markaas uu muslimiina hayriinna muslimiina hayriimiyo markaas aanagu heesiis wari lama qorinyo kal iibey gal fi kuuyu habaran kamiyi gani wallaana uun deer kul qore heesiis kana walaga bilaabadi ila markaas waxa way saxaabada humaru xada rak si iftiix waxa u dhawayn siir bar si ay tan ta ka dafo waxa weyn hayst kaga dhacshaa adawba iyo arugo ee marke maanka amarka rasuulka haddan burkaro inan brilliant wax aan yeli lahayn ka war يقاركي كاليبتو هادي عملا السلوبي إلينا مركا ولينا نسميت السلوبي قال انتي من فرق أسرك وانا هادي صبرت إلهي وانا وحق وشديو سيدة وحق إزائي لك مهلا الشيك هادي ألا تشديو وحق إزائي لك مهلا مركا إمتاس وحقا قاب صانينا كلمة ذات إن الله هو رسول أعلك لكن الله ما بأننا قاليني يا سهل من نحنة سهل من نحنة وغيري هذا الكيس وحق وشبتي وغيري ولا قط رأيتني يوم أ ولو اصطبيع ان اودع على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لهددته لهددته فدام امرك الرسول كما انت الذي تروان ايله او ننت يا لو ان ابيها هو سفى والله ورسوله اعلم قال والله ورسوله اعلم اياه كوين سحابي يا ضحى سير ائمه كده tam amma arimah koniga adduyada khata ayyathaasina nabigu u gaaynd markuu joogana waa sheegnay bad digisna inuu san u gaaynd xadiis sax ah ku soo gaadnaa nabigaa sallallahu alayhi wasallam uu soo yiri maalinta qiyaamaha hawd ayaa dad soo arorayeen markaas aadanka bixda la marsiina markaas aan leeyahay uumati uumati ku fiiraya ashaabi ashaabi markaas aan leeyahay laa takri ma وحل لي وركما هيديت واحد بعدا سو ديرسيين اسك د اه مرتا سان ليهايو صخقم صخقم لمن غير بعدي فوكانش مارتا كو فغد قف كاني بخل لا تدلي ما احدث بعدك كنت تفسير وركما هيديت النبي محمد وحا اديق بعدي داكو لي يمادين ما جت على برقية من الليل وحداتكم الماركه وحداتكم صنايعيان هادير مابقول الله يطب الله يطب كما سالدتنا انتاس اياك ايوجد بينك ان وحدان كلا برامجنا مسالده شلاي نواص وشق نياص استاكيد العلم وصدعه ام مصريان امام النووي رحمه الله شرح كتاب متنقان سق قال ونا شرح ونا شرقي متنقان marka matnigan markuu sharxayo sidaas u masdareynayo hada ilmiga oo dhanna sidaas ayuu u wadadeeyaan marka ibog ilaysan jirin saacada qiyaamaha waqtiga ay dhacaydo illa waha og oo kaliya allah subhanahu wa ta'ala it kala og ma jirtu ما المسؤول عنها بأعلى من السائل مكو شرحيه؟ أولئي هايس جواب كان وقوتوصا مابين محمدين السنوبين ساعدت قيامه وقت كي دعا يدوه بل علم الساعة مما استأثر الله تعالى به علم الساعة هو وحا إلهي اللي قولنا قضيه مكاسو آيات كي ايه الدلذي ايه مركا استرترين ايه ترادة بطناء الدلذي ايه مركا استرترين ايه ساعدت قيامه إنا مقفء جدين إلا اللهم ما هاني wuxuu magdima yadadii ee duulada imrigeedu waa todobaatan kun oo sano haddana waxa ka haray waxa weeyaan 63 sano lihiida iyadoo sabax kun oo sano waa qowl baabil ah oo wax kama jiraan qowl ka soo qowl ka taayushay marka iyo qaybko qaar ka mid ah oo wax jira suudiyo kale risal u kaleef duulada waxa like what has always cut our bill with